كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولاده وأكثر أموالهم وأولاده فاستمتع بخلاقهم فاستمتع بخلاقكم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم روحيون ثمود وقوم إذا راهما وأصحاب مدين و المُستفكار أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو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 تجلي من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ومساكين قريبة في جنات عدل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم